يَغُْمُكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذَا غَشَّتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا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 ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدباء وكان عهد الله مسؤولا كل ينفعكم الفرار إن فررت من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون وإذا لا تمتعون إلا قليلة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 نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء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 وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ويطهركم تطهيرا وذكرنا ما يُثلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة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 والصابرین والصابرات والخاشعين والخاشعتِ والمتصدِّقين والمتصدِّقاتِ والصائمين والصائمين والصائماتِ والحافظين فروجهم والحافظاتِ والذَّاكرين الله.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 وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعئيهم إذا قضوا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 الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حساب ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن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 يا ايها النبي ان احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خوالك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي ها جعلن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي إن أراد النبي أي يستكحها خالصة لك من دون المؤمنين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 وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ عَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنُ وَلَا يَحْزَنُ وَيَضْبَعْنَ بِمَا أَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا النبي إلا إلا يؤذن لكم إلى قع من غير ناظرين إلهوا ولكن ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذالكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن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 ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساءهن ولا ما ملكت أيمانهن والتقين الله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 إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ماكتسبوا ما فقد احتملوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواكك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي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 لا نُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فيها إلا قَلِيلا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ولَن تَجِدَنَّ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلا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 وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا فأضلون السبيل ربنا آتِهم ضعفين من العذاب ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْ مُوسَىٰ فبرأه الله, فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْهُ